وجاءت سترة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونبخ بالصور ذلك يوم الوعد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفناك غطاءك بصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي أتيد 119. ألقي أفيك كل كفار عنيد من لا إله الخير واتد مريب <تصفيق> الذي جاء ما الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالويد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للأبيد يوم نقول انَّمَا مَثَلُ الَّذِينَ تَلَتَ وَتَغُولُ ذَلِمَّ مَزِيدَ يَوْمَ نَقُولُ لَجَنَّمَثَلُ الَّذِينَ تَلَتَ وَتَغُولُ ذَلِمَّ مَزِيدَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لَكُمْ Terima هل انتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تؤدون لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون في. See hey.